إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا فقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى